وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتمابا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون وصلنا في الدرس الماضي إلى موضوعي معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم فمع الدرس السادس والثلاثين من دروس العقيدة نتابع موضوع معجزات النبي عليه الصلاة والسلام قلنا في الدرس الماضي إن القرآن الكريم من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام وهو معجزة خالدة مستمرة وتحدثنا عن بعض وجوه اعجابه فكيف ان الله سبحانه وتعالى صانه وحفظه فقال في محكم تنزيله انا نحن نزلنا, نزلنا الذكر وانا له لحافظون وقال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلا من حكيم حميد فالباطل لا يمكن أن يتطرق إلى كتاب الله لا من حيث أخباره عن الأمم السابقة ولا من حيث تنبؤاته لما سيكون ولا من حيث الحقائق العلمية التي جاء بها ولا من حيث التشريعات التي أوردها كل ما في القرآن الكريم لا يمكن أن يكون باطلا والباطل هو الشيء الذي ينقض يبطل يلغى يسقط يعني هناك نظريات كثيرة أصبحت باطلة كان يظن أن الأرض العصور السابقة محمولة على قرن ثور هذه نظرية باطلة كان يظن أن الأرض مسطحة منبسطة فهي لكنها كروية فنظرية أن الأرض منبسطة باطلة كان يظن أن في جو الأرض ماءا ناريا يتجب العلماء اليوم إلى أن هناك طبقات مستعرة ولكنها ليست مائعة يعني كلما تقدم العلم كشف زيف بعض النظريات السابقة فهذه النظريات التي جاء بها الإنسان باطلة لا يمكن لا الآن ولا في المستقبل أن يكون في كتاب الله حقيقة العلم يثبت خطائها أو يثبت نقيضها، لأن الله عز وجل قال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بالعكس كلما تقدم العلم كلما التقى مع الدين أحيانا لقصور العلم والافتقاره إلى الوسائل الفعالة لذلك الحقائق قد نجد أن هناك يعني بعدا أو تناقضا بين نظرية علمية قاطرة وبين حقيقة جاء بها القرآن كلما تقدم العلم وجدنا أن العلم يؤيد ما جاء به القرآن إذن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ومعنى ولا من خلفه الزمان مهما امتد مهما تقدم العلم مهما تطورت الآلة مهما ازجادت المكتشفات لن تستطيع هذه كلها أن تنقض شيئا في كتاب الله هذا تحدثنا عنه في الدرس الماضي شيء آخر في هذا الدرس أو وجه آخر من وجوه إعجابه كما قال بعض العلماء سلطانه العجيب في الهداية يعني حينما تقرأ كتاب الله عز وجل تشعر وكأن هذا الكلام ليس كلام البشر كلام خالق الكون كلام الذي خلق السماوات والأرض كلام من رفع السماء بغير عمل، كلام من بيده أمرك مصيرك، رزقك حياتك تحس أن هذا الكلام كلام الخالق هذا انطباع أولي لذلك تليت بعض آيات القرآن على بعض العلماء الأجانب فقالوا هذا الكلام من فوق هكذا عبروا يعني قائل هذا الكلام يرى الكون كله فقال العلماء سلطان القرآن العجيب في هدايته للإنسان وفي تأثيره المعنوية على عقول الناس وفي الخشية التي تحدثها تلاوته في قلوب سامعين القرآن الكريم إذا الإنسان صافي أو بعيد عن أثقال المادي وعن زيف الحضارة. إذا قرأ كلام الله عز وجل يخشع قلبه، يعني يقارب أن يبكي، يحس أنه يذوب، يقشع جلده من خشية الله، يجد قلبه. إنما المؤمنون الذين إذا بقر الله وجلت قلوبهم. وإذا تريت عليهم آياته زالتهم إيمانا تقشعر منه جلوب الذين يؤمنون بالله عز وجل فهذه هذا التأثير وهذا السلطان العجيب الذي إذا قرأت القرآن شعرت به من إعجاز القرآن الكريم الحقيقة ببعض الأعمال العظيمة هناك سر لا نعرف ما هو يعني الأثر واضح أما طبيعة هذا السر لا نعرف لا نعرفه لو أن إنسانا قرأ كتابا آخر كتاب من صنع بشر مهما كان هناك تأنق لفظي مهما كان هناك سج في اللفظ فواصل دقيقة صور تشابيه استعارات انتقاء الكلمات موسيقى داخلية موسيقى خارجية تحس أن هذا كلام البشر ولكنك إذا تلوت كتاب الله عز وجل تشعر أنه كلام الخالق فلذلك وسلطانه العجيب هذا كان هو الثل في تجمع مختلف الشعوب والأمم حوله يعني كلام البشر تقرأه مرة مرتين ثلاثة تحس أنه خلص انتهيت منه أحط به فهنت معاني يمكن لو أنه كلفت أن تقرأه مرة خامسة لشعرت بالضجر والضيق تقول دائما أقرأ هذا الكتاب مللت منه نفسي تعافه ما هو السر أنك لو قرأت كلام الله آلاف المرات تحس أنه كلما قرأته مرة كان عليك جديدا لا تبلى جدته لا يخلق على كثرة الترداد تقول هذه الآية أقرأها ألاف المرات وكلما قرأتها اقشع الرجل والضحى والليل إذا تجه ما ودعك ربك وما قل وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهى وأما بنعمة ربك فحدث والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسليسره لليسرى وأما من دخل واستغنى وكذب بالحسنى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 الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان تقرأ بعد ذلك فبأي آلاء ما تكذبان جاءت هذه الآية ثلاثا وثلاثين مرة كررت وكأنها لازمة تترنم بها هذا سر صياغة كلام الله يعني نحن عاجزون عن إدراك السر قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متفضعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متفضعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون رمضان الذي أنذل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان في سلطان عجيب نحن عرفنا, عرفنا الأثر ولم ندرك سر التأثير سيدنا جعفر قرأ القرآن على النجاشي ومن حوله القسيسون والرهبان أخذت الخشية تتغشهم فأجهشوا جميعا بالبكاء فلما كره جعفر من قراءته ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام أرسل النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين عالما من علماء النصار إلى رسول الله فلما قرأ عليهم سورة ياسين بكوا جميعا وآمنوا جميعا هكذا تروي السير فربنا عز ذكر هذه الحادثة فقال وإذا سمعوا ما أنذل إلى الرسول ترى أعينهم تفيد من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين النجاشي بكى أرسل سبعين عالما من علماء النصارى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ عليهم النبي عليه الصلاة والسلام سورة ياسين فبقوا جميعا وآمن والله سبحانه وتعالى أثبت هذه الحادثة في كتابه العزيز فقال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيد من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين جاء في الصحيحين عن جبيب بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالمغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية أن خلقوا من غير شيء أنبنوا الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يقنون أم عندهم خذائن ربك أم بم المسيطرون قال جبير كاد قلبي يطير للإسلام وأنا أصدق أن هناك أشخاصا كثيرين سوئوا القرآن يتلى فآمنوا بكوا فآمنوا ما زدت عن أن قلت هناك تأثير لا ندري كنهب ولا ندري سره ولكن ندري وجوده هناك تأثير لكن من انطمثت فطرته بالشهوات وغاف بالملذات الحسية إلى قمة رأسه وطغى وبغى هذا قلبه ميت لكن من كان بعيدا عن نزوات الشهوة وعن أوحال المادة وقرأ كلام الله عز وجل ربما قال وهو صادق في قوله إن أجمل ساعات حياته حينما يطلو كتاب الله لأن رحمة الله تتمزل على قلبه إذا أردت أن تحدث ربك فقل وإذا أردت أن يحدثك ربك فاقرأ القرآن يعني إذا إنسانك له مكانته عالم شهير ذنف الأخلاق لطيف المعشار ثقافته واسعة حاضر البديثة إذا جلست معه تستمتع استمتاعا لا حدود له يا الله أفوه ما شعرنا بالوقت هذا إنسان هذا إنسان صغير جدا فكيف لو سمعت الله يحدثك أتحب أن أجلس معك في بيتك فأفيدنا موسى كيف ذلك يا رب قال أنا علمت أنني جليس من ذكرني وحيث ما التمسني وجدني من وجود إعجازه أيضا أن ما في كتاب الله من شكم وأحكام وعظات وأخلاق ومبادئ وعقائد وتشريعات وأخبار عما مضى وعما هو آت جزئية وعلوم كلية بلغت كلها مبلغا لا يرقى الى الاتيان لمثله الانسان في تماسكها وترابطها وموافقتها للحق والمصلحة وسعادة الناس جميعا وما زال على تعاقب العصور بهذا المستوى رغم تقدم العصور وتطور المعارف وتجربة مختلف المبادئ والقوانين والأنظمة الوضعية والإنسانية ولم يزال كذلك أبدا الدهر مع كل هذه الكمالات فقد انزل على رجل أمي لم يتعلم القراءة ولا الكتابة ولم يسبق له دراسة ولا تراءة ولا, ولا تعلم على يد أحد ولا علمه أحد وفي أمة أمية لا تعرف شيئا من هذه العلوم والمعارف التي جاءت فيه يعني هذا أكبر دليل على أن هذا الكلام من عند الله قال الله تعالى يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام في معرض الحديث عن أهل الكتاب في سورة العنكبوت وكذلك أنزلنا إليك الكتابة فالذين آتوناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت يا محمد وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا نركاب المبطلون من حكم الله البليغة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا لماذا؟ لو أنه داف لو أنه تعلم لو أنه استوعب فقاة عصره ثم جاءه الوحي لاختلط على الناس الوحي بالثقافة يا محمد قل لنا هذه من عند ربك أم من عندك لكان أكثر سؤال لتوارد عليه طوال حياته هذا السؤال هذا الذي تقوله أم من عندك أم من عند ربك لحكمة بالغة منع عنه ثقافة, ثقافة العصر قطعه عن معلومات البشر لم يعلمه أحد لم يدرس لم يقرأ لم يكتب جعله علميا ليكون كل علمه من عند الله وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى ليكون كل علمه وكل أقواله إنما هي وحي يوحى لذلك العلماء علماء الأصول قالوا القرآن وحي مثل وحي مثل والسنة وحي غير مثل يعني أكثر العلماء على أن الأحاديث الشريفة إن هي إلا وحي يوحى لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام أميا لأن يختلط وحي السماء بثقافات البشر من وجوه إعجاز القرآن الكريم بلاغته وفصاحته يعني أعلى كتاب في اللغة العربية من حيث الففاحة والبلاغة هو كتاب الله عز وجل أعلى كتاب يعني الففاحة في كلماته والبلاغة في تراكيبه انتقاء الكلمات اعلى مستوى تأليف الكلمات في جمل من ارقى بنيا تناسب الالفاظ مع المعاني تناسب المعاني مع مقتدى الحال يعد اعلى مستوى في اللغة العربية يعني الحديث عن إعجازه اللغوي وإعجازه البياني حديث طويل أُلفت فيه المجلدات فماذا نفعل في هذه الدقائق أو ماذا نفعل في في هذه الساعات مجلدات بأكملها أُلفت حول إعجاز القرآن يعني مثلا بذل المالي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 فيما أذكر ورد بذل المال مقدم على بذل النفس لأن بذل المال أهوى أهوى من بذل النفس إلا في موطن واحد ورد فيه بذل النفس مقدما على بذل المال إلا الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن هنا بيع قطعي وفي البيع القطعي يقدم الأهم على المهم بينما في البذل يقدم الأيسر على الأعثر حكمة بارغة في مواطن كثيرة وردت كلمة غفور رحيم غفور رحيم إذا اجتمع اسم المغفرة والرحمة فاسم الغفور مقدم على اسم الرحيم لماذا؟ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع الغفور مقدم على الرحيم لذلك ورد في الترتيب كما يلي إلا في آية واحدة جاءت فيها كلمة رحيم غفور طبعا هذه آية وحيدة ورد فيها اسم الرحيم قبل اسم الغفور يعلم ما ينزل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو الرحيم الغفور لماذا؟ لأنه في آيات أخرى حيثما وردت كلمة العلم وردت معها كلمة الرحمة لأن العلم منه رحمة طامة كبرى كما هو الحال في هذا العصر حينما تقدم العالم الغربي تقدما مذهلا في العلوم ولم يرافق هذا التقدم تقدم في القيام أصبح هؤلاء كالوقوش الكافرة أرادوا أن يأكلوا الشعوب كلها أن يعيشوا على أنقاض الشعوب يسببون للشعوب متاعب لا حصر لها من أجل أن يرتفع مستوى معيشتهم فربنا عز وجل قال ربنا وفعت كل شيء رحمة وعلم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناهم اللذن علم يعني في أكثر الآيات تأثي كلمة الرحمة مع العلم لأن العلم من دون رحمة سلاح مدمر العلم من دون رحمة جعل القنبلة النووية هي القنبلة الذرية القيات في الحل العالمية الثانية يعني كانت في البدايات قنبلة متواضعة جدا 300 ألف إنسان ماتوا في ثواني هي العلم من دون رحمة هل بدأت في حرب جرسومية في حرب كيميائية مواد تصيب الإنسان بالشلل مواد كيميائية تصيبه بالهوس تصيبه بالخوف تجعله يهذي علماء كبار في المخابر يصنعون مواد كيميائية تسبب الحرب الجرسومية أو الحرب الكيميائية علم من دون رحمة إلى قملة انشطارية تنفجر وهي في السماء فيها كرات حديدية صغيرة مئات الكرات فيها كل كرة تفتل إنسان تنفجر تنشطر في قناديل الأنقودية في قناديل التلفزيونية في قناديل الحارقة هذا النبال يعني في دائرة قطرها 50 متر كل شيء يصبح كالفحم هذا مو علم كله في هذا كله علم من دون رحمة في في قنابل تبيد البكتيريات في الأرض تصبح الأرض غير صالحة للزراعة هذا مو علم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم كتاب فصلناه على علم مدى ورحمة فرضنا عز وجل في أكثر الآيات اجتمعت الرحمة مع العلم وفي عصرنا هذا انفرد العلم من دون الرحمة فكان الذي ترون يعني قسرة البشر الآن مال حدود من علامات آخر الزمان أن تنعدم الرحمة من قلوب الناس ماذا الحمار مهما كنت ضعيفا قد يتلذذ بشقائك قد يتلذذ بأن يقضى عليك هكذا العالم الغربي يخلق في العالم مشاكل ويبيع هذه البلاد أسلحة طبعا من أجل أن أن يسمى بني البشر فرضنا عز وجل لماذا ذكر كلمة رحيم غفور لماذا ذكر كلمة رحيم قبل الغفور لأن الآية يعلم يعلم ما يرز في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو الرحيم الغفور في شواهد أخرى حول هذا الموضوع كثيري في أنشأ لكم السمع والأبصار السمع والأبصار دائما السمع مقدم على البصر في أكثر الآيات لأن تخلق السمع يكون قبل تخلق البصر هناك ترتيب زمني وقد يكون هناك ترتيب من حيث الأهمية السمع يأمن لك يأمن لك دائرة أمان أوسع من دائرة البصر يمكن سائق لا يرى شيء أمامه لكن في شوط المحرخ خطير لك في صوت دائرة اجتمع أوسع من دائرة البصر قد تكون في غرفة جلوس انت قاعد تسمع شيء بغرفة أخرى تقول لعي شيء في طفل وقع مثلا أو في حاج كثرة أو باب فتح فالسمع بيأمن لك ضمان أو بيأمن لك أمن بدائرة أوسع من دائرة البصر، فقدم السمع على البصر إما تقديم زماني أو تقديم إما تقديم ترتئ رتدي رتته أعلى من رتة البصر إلا في آية وحدة ربنا أبصرنا وسمعنا غريب هذه الآية لأن سرعة انتشار الصورة الضوء يعني أسرع بكثير من سرعة انتقال الصوت 330 متر بالثانية الصوت 330 متر بالثانية لكن الضوء 300 ألف كيلومتر بالثانية فتلاقي انت الرعد ترى الضرق وبعد حين تسمعوا صوت الرعد معنى انتقال الصوت إلى كان بطيء جدا ربنا أكثرنا وسمعنا وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها الله بدأ بالتجارة لأنه له لا لهوة بدون تجارة لهو بدون أموال طائلة اللهو يحتاج إلى أموال طائلة وحدثوك لفالة فيها قمار لكم عملين وإذا رأوا تجارة أو لهوة فضوا إليها وتيقوا قائمة قل عند الله خير من اللهو ومن التجارة هنا قدم اللهو على التجارة لأنك إذا تركت الثلاثة لعلة اللهو هذا أشد إثما وتفريطا من تركها لعلة التجارة فتقديم الكلمات شيء مذهل في بهالموضوع موضوع دقيق جدا سيدنا يوسف ربنا عز وجل وصف نظام إدارته بحرفين قال فدخلوا عليه فعرفهم. نجساء للترتيب على التعقيد وفير دخولهم دخلوا عليه وفير دخولهم علي عليه عرفهم إذن حينما دخلوا عليه عمروا كمواطمين عاديين ما إن وصلوا حتى دخلوا متى عرفهم أنهم إخوته بعد أن دخلوا فدخلوا عليه فعرفهم فمن استعمال الفائل تبين ان هناك أبواب هذا النبي الكريم فتحته لكل الناس في عنا الأقارب جاء ترتيبها في كتاب الله بشكل عجيب ربنا عز وجل في سورة آل عمران يقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الماء الله عز وجل بدأ بالنساء وثنى بالبنين ثم القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ثم الخير المسومة ثم الأنعام ثم الحرس طبعا الموضوع طويل حنافة أول واحدة بس. لماذا بدأ بالنساء لأن, المو... لأن المو... الآي في موطن متعة ذلك متاع الحياة الدنيا لذلك قال النبي الكريم الدنيا كلها متاع وخير متاعها الزيبة الصالحة إن نظرت إليها فرتك وإن أمرتها أطاعتك وإن غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك في آية ثانية قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وفجارة تخشون كسادها ومساكن تربونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره المحب الحسي المرأة في الدرجة الأولى المحب القلبي الأب لأن حبه لابنه سبق حب ابنه له من باب الوفا فرضنا عز وجل الاعتزاز الاجتماعي قال بدأ بالأب قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم الأب أبوة بنوية أخوة ترتيب الأقارب الزوجة العشيرة ثم المال ثم التجارة ثم المساكن المسكن مو قبل التجارة المسكن لا يجلب المال المسكن نفقة استهلاكية أما التجارة تجلب المال أحب إليكم من الله ورسوله وجهاده في سبيله. في آي سابسة يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ يومئذ ببنيه فدأ بالابن وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي في موق دفع شدية أغلاش ابن في آية رابعة فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرئ منهم يومئذ شأن يغني في موطن الاستنجاد والاستغاثة الأخ الأب كبير لأنه والابن صغير أما الذي يعينك أخوك هنا بدأ بالأخ وهنا بدأ بالإبن وهنا بدأ بالأب وهنا بدأ, بالأب وهنا بدأ بالزوجة هذا ترتيب دقيق جدا هذا الترتيب يعجز عنه البشر يعني كأن الله عز وجل عليم بما في النفوس ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فالقرآن الكريم من حيث الإعجاز والله لا درس ولا درسين ولا سنة ولا سنتين ولا العمر يمكن أن يفي بحق هذا الموضوع في إعجاز تشريعي يا أخوان في إعجاز بياني في إعجاز لغوي في إعجاز حسابي في إعجاز رياضي في إعجاز تشريعي يعني الأمر أو الأصح من ذلك دروس التفسير من خلال شرح الآلاف الكريمه يبدو لكم بعض إعجاز القرآن الكريم وفي درس آخر إن شاء الله تعالى ننتقل إلى بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم والآن إلى بعض أحكام الصيام من الذي يبطل الصيام ويوجب الكثارة ومن الذي يبطل الصيام ويوجب القضاء في عنا أشياء تبطل الصيام وتوجب القضاء فقط وفي أشياء تبطل الصيام وتوجب القضاء والكثارة فالأشياء التي تبطل الصيام وتوجب القضاء فقط الأكل والشرب عمبا لو أكلت ناسيا لا شيء عليك لا قضاء ولا كفار لو من أكل وشرب عمبا من أكل ناسيا أو مخطئا أو مكرها فلا قضاء عليه ولا كفار فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه وفي حديث آخر من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كثارة قال الحافظ ابن حجر اسناده صحيح والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه رواه ابن ماجه والطبراني والحاكم الآن القيء عن ذن فإن غلبه القيء فلا قضاء عليه ولا كساره إن غلبه القيء فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء يعني غلبه بشكل لا شعوري استفراز فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي من استقاء عمدا فليقضي رواه أحمد وأبو داود والترمذي قال الخطابي لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه ولا في من استقاء عامدا فعليه القضاء طابح القضية من قاء لا شيء عليه من استقاء عامدا فعليه القضاء الحيض والنفاس ولو في اللحظة الأخيرة قبل غروب الشمس هذا يفسد الصوم ويجب القضاء الحيض والنفاس ولو قبل أن يضرب المدفع بثواني، يجب القضاء دون الكثارة خروج المني بأي سبب كان يجب القضاء وكذلك إذا تناول الإنسان ما لا يتغذى به من المنفذ المعتاد إلى الجوف ما لا يتغذى به من المنسب المعتاد إلى الجوف مثل تعاطي ملح الكثير فهذا يفتر في قول عامة أهل العلم يعني الملح ليس رزاء لو واحد أكل الملح من طريق الفم، فهذا يجب عليه القضاء إذا أكل أو شرب أو قارب زوجته ظانا غريب الشمس او عدم طلوع الفجر فظهر خلاف ذلك فظهر خلاف ذلك يعني فهي ملاده على على السعودية فطلع الادان ام اكل هذا ادان مو ابل نصبع هذا افطار خطأ هذا افطار خطأ او ان الصبح سمع الادان ظنه اذان الانسان ام اكل بعدين شعر انه ما في هذا اذان فجر الحال هاي هذا اسمه التناول الطعام والشراب خطأا هذا يوجب القضاء عند جمهور العلماء الآن واحد نوى يفطر قال نسي يفطر قال أنا شاعر بتعب يمكن الصيام لا بدي يفطر إن شاء الله نوى يفطر وما فطر فعليه القضاء من نوى الإفطار وهو صائم فعليه القضاء لأنه دعماله بالنيات إنما... انت الآن مصدر ما أكل لا تأكل واحد ايام بيكون تاجر عنده موسم يقول والله ما فات لتمي شي لبعد العشاء لو فرضنا طلع من بيته الصبح ما أكل صباحا والموسم جيد جدا من انشغاله بالبيع ما أكل شيء لبعد المغرب لحتى صح له هذا يسمى صيام هذا هذا مو عبادي هذا. ما في مية لأنه فإذا واحد أفطر الواحد دوى الإفطار ولم يفطير فهو مفطير أما الذي يبتل الصيام ويوجب الكثارة أما هي صعبة كثير الكثارة اعتاقوا رقبه ركب أو اطعاموا أو صياموا ستين يوما متتابعة او اطعاموا ستين مسكينا على التسلسل فمن لم يجد فمن لم يستطع. فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلفت يا رسول الله قال وما اهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال عليه الصلاة والسلام هل تجد ما تأثق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا والله ما قال فهل تجد ما تطعم الستين مسكينا قال لا لا هذه ولا هذه ولا تلك وعملها أجه قال ثم جلس فأت النبي, صل... فأت, النبي صل... فأت النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر قال تصدق بهذا روح تصدق فيها. أعطاه منه الصدق يعني فقال هذا الأعراضي على أفقر منا الصدق ما في أفقر مني أنا فوالله ما بيننا بكيها أهل بيت أحوذ إلينا منا أن فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه قال إذهب فأطعمه أنا خذ الروح فاستمت العلماء من هنا أن كفارة الذي يقارب أهله في رمضان أن نؤثق رقبة فإن لم يجد فأن يصوم ستين يوما متتابعة فإن لم يستطع فأن يطعم ستين مسكينا مذهب الجمهور أن المرأة والرجل سواء في وجوب الكفارة ما داما معا قد تعمدا ذلك مختارين في نهار رمضان ناويين الصيام في يوم رمضان نوياه به الصيام وفعل ما فعل مختارين قاصدين فالكفارة على المرأة والرجل معا إذا لم يتحقق هذا الاختيار والقصد وفي نهار رمضان ونية الصيام ففي أحكام أخرى فإذا أكرهت المرأة أو كانت هي مفترة لعذر وجبت الكثارة عليه دونها وعليها القضاء فقط الإمام الشافعي له رأي أنه لا كثارة على المرأة مطلقا بل عليها القضاء فقط هذا المنظور طبعا خلافي لكن سبحان الله شرع في واقعية العلماء قالوا إذا إنسان حديث عهد بالإسلام ما يعرف يعني كان جاهل أسلم وجاء رمضان وفعل ما فعل ولا يعلم هذا شيء حرام لا شيء عليه يعني إذا فعل هذا وهو لا يعلم أبدا أنه محرم لمرة واحدة هذا هو الجهل بعينه لكن حينما يعلم وجلت عليه الكفار من مباحات الصيام نزول الماء والانغماس فيه فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطس أو من الحر أو كان يشبح ذنبا وهو صائم ثم يغتسل إذا واحد مثلا بعد صلاة السجر احتلم فصار جنوب سيقف عثماني صائم سيامه صحيح يغتسل سيد عائشة قالت روى السيد عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا وهو صائم ثم يغتسل الافتحال والقطرة ونحوهما مما يدخل العين سواء أو طعمه في حلقه أم لم يجد لأن العين ليست منفذا طبيعيا للجوف. إن واحد عنده أطرة أو كحل استعمال ضروري لا شيء عليه. الحقنة الإبرة يعني مطلقا سواء أ كانت للتغذية أم لغيرها، وسواء أ كانت في العروق أم تحت الجلد، فإنها وإن وصلت إلى الجوف فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد. لا تفطر. الحجامة لا تُفطر لكن تكره له لأنها تُبعف الصائم المضمضط والاستنشاق لكن النبي الكريم نهى عن المبالغة فيهما يتأخذ الماء لأخف حلق ما بجوز بالغ في المضمضط إلا أن تكون صائمة طبعا مُرَجِّح يباح ما لا يمكن الاحتراز منه كبلع الريق واحد بلع ريقه. ما فيش وغبار الطريق وغربلة الدقيق ومشاكل وحشوات المطاحون لكل زوجو وغبار الطحين هذا الشيء صعب اتلافه وشم الروائح الطيبة لا لباسه به للصائم ما بفطر. شم الروائح الطيبة وينصح الصائم أن يأكل أن يأكل ويشرب ويقارب زوجته طبعا من بعد الغروب وحتى أذان الفجر. الآن الحائض والنفسي إذا قطع الدم من الليل جاز لها تأخير الغسل إلى الصبح وأصبحتا صائمتين بجزء إذا قطع الدم ليلا تتسحر وتصوم ولها أن تغتسل. في من آداب الصيام السحور وتأخير السحور وتعجيل الفطر ما يتأخر الإنسان عن المغرب بعد ما أذن المغرب أفضل الصائم ما عاد أجر بعدين أخي أنا تمشي نصطاعة تانية بكثر ثواب أكثر بعد أن يؤذن المغرب لا ثواب بعد ذلك عجل الفطر والدعاء عند الفطر وأثناء الصيام والكث عما يتنافى مع الصيام من غيبة من نميمة من كذب من شيء من هذا القبيل والسواك من آداب الصائم والجود ومدارسة القرآن يعني إذا لك أنت مبلغ تفسعه بالشهر ثابت بعثه برمضان لك أجر سعى زكاة ملك برمضان يعني أكثر من الصدقات في رمضان وأكثر من قراءة القرآن في رمضان واجتهد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان يعني إذا ممكن قيام الليل مثلا أو الذكر الخفي الأوراد هاي كلها يجب أن تكون كثيرة ولسيما في العشر الأواخر من رمضان والحمد لله رب العالمين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 واجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحومة واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصومة ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محرومة اللهم كما هديتنا لإسلام فثبتنا عليه اللهم ألزلنا سبيل الاستقامة لا نحيد عنها أبدا وهدنا لصالح الأعمال لا يهدي لصالحها إلا أن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة